وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا وبارك سمعكم وسعيكم وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذه المجالس الطيبة العطرة في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أيها الإخوة والأخوات أيها الجمع الكريم أيها الحاضرون الكرام لقاء اليوم مع فن وأصول الدعوة إلى الله وقد تكلمنا في عدة لقاءات سابقة عن فضل الدعوة إلى الله عز وجل ثم بدأنا سلسلة لم ننهيها بعد وهي أهم الصفات التي ينبغي على الدعية المسلم أن يتحل بها وذكرنا منها صفتين للدعية المسلم منها صفة العلم ومنها صفة علو الهمة واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن باقي صفات الدعاة إلى الله وهي من أهم الصفات التي ينبغي على أي داعية رجل كان أو امرأة أن يتحلى بها حتى تثمر دعوته فكثير من الدعاء وكثير من طلاب العلم لا يعلمون أصول الدعوة إلى الله فربما يكونوا على علم غزير وعلى علم شديد ولكنه لا يحسن استخدام هذا العلم فتجده يخصئ أخطاء شديدة جدا وهو لا يدري كيف ذلك لانه يجهل اصول الدعوة الى الله عز وجل وقلنا دائما ان الدعوة الى الله فن ينبغي على الدعاة ان يتعلموه الدعوة الى الله عز وجل فن عظيم وعلم غزير ينبغي على اي داعية كان ردلا او امرأة ان يتعلمه لانه ان لم يتعلمه سيخطئ وربما يضر هذه الدعوة وقلنا في فضل الدعوة الى الله عز وجل ان الداعية لابد ان يكون على علم بواقعه وعلى علم بما يعيش فيه فالعلم الشرعي وحده لا يكفي العلم الشرعي وحده لا يكفي لابد ان يستخدم استخداما سليما وها نحن مع بستان الصفات التي ينبغي على الدعية ان يتحلى بها وقبل أن أبدأ أحيي أخي الفاضل الشيخ أبو حمزة حافظ أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يثبتنا وإياه على الحق لأنه يعني شرفنا بوجوده على الغرفة هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات من أعظم الصفات التي ينبغي على الدعية أن يتحل بها التجرد والزهد نحن قلنا في اللقاءات السابقة العلم الشرعي وتكلمنا فيه في محاضرة كاملة وثانيا قلنا علو الهمة وثالثا التجرد وزهد والتجرد هو الجد والتعب والإخلاص في نصر الدعوة والاجتهاد في تبلغها والتفرغ لها وتقديمها على غيرها من مصالح الإنسان الخاصة أحسن الله عليك فضلت الشيخ والزهد كما تعلمون هو عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس والاقتناع بما قسم الله عز وجل من الرزق بل هو أيضا عدم تعليق القلب بالدنيا وزخارفها وهاتان الصفتان التجرد والزهد من أهم أسباب نجاح الدعاة في مهمتهم لأن الدعية إلى الله إذا لم يجد ويجتهد في نشر الدعوة كسل وتبلد وقعد عن الحق وأيضا إذا كان هم الدعية جمع المال وعدم الزهد لن يبارك الله عز وجل في دعوته فكيف يبدل للدعوة, للدعوة من همه جمع المال بل كيف ينفق في الدعوة من غايته تحصيل الدنيا وجمع غطامها أيها الإخوة والأخوات إن التكالب على الدنيا والحرص على جمع المال والانغماس في الشهوات وبذل أقصى الجهد في مسابقة الناس على الدنيا كل ذلك يؤدي والله إلى الانصراف عن الحق الذي هو أعظم مهمات الدعاء بل يعني يتسبب في بعد الناس عن هذا الدعية وكم سمعنا عن دعاة جمعوا من الملايين وجمعوا الأموال ليس بحرام إنما الخطأ أن يجمعها من حلال وينفقها فيما حرم الله ولا ينفقها فيما أحل الله ولكننا نرى دعاة أصحاب ملايين ومليارات لا ينفقون في سبيل الله شيء وكم عانينا في مجال الدعوة إلى الله من هؤلاء الدعاه ومن هذه الأصناف ولو رويت لكم عن تجارب شخصية لي مع الدعاه في بعض بلاد المسلمين والله لن تصدقوا كلامي ف احد الدعاه المشهورين وانا اذكر اسم وأنا اسمه حتى يعني استر دعوته ذهبت اليه لاشفع لاحد من اخواننا عليه مبلغ كبير من الدين فذهبت إليه لأقضي من هذا العالم الداعية المليونير بعض يعني المبلغ لعطيه لأخي فيسدد دينه فقابلني مقابلة سيئة وقال يا شيخ أيمن نحن أعطينا كثير من الإخوة ولكن لا ندري أين ذهب بهذا المال قلت يا شيخ اعتبره قرضا حسنا وسأضمن هذا الأخ في تزديده بكل الضمانات القانونية يعني لا تعتبره صدقا كما كنت أتوقع ولكن اعتبره قرضا حسنا يسدد هذا الأخ لك فرد علي هذا الرد السيء وقال أعطينا كثيرا وبعض بعض بعض الناس يعني أخذوا المال ولم يرضوه فسامحني فأنا يعني أعتذر عن إعطائك أي شيء لهذا الأخ فقلت سبحان الله قلت سبحان الله ألم يقرأ هذا الرزل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ضربوه من أروع الأمثلة في البعد عن الدنيا ألم يقرأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشبع من خبز الشعير مرتين في يوم واحد اكتبوا هذا الكلام لم يشبع رسول الله من تمرش من خبز الشعير مرتين في يوم واحد الله أكبر بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ينفق نفقة من لا يخشى الفقر بل ستتعذبون من هذا الحديث جاءه رجل فرأى غنما بين واديين أو جبلين فنظر إليها فوجد الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ينظر إلى هذا الغنم فقال له دون أن يسأله قال له رسول الله أيا سرك أن تكون لك تخيلوا غنم بين واديين قال نعم يا رسول الله فماذا فعل الحبيب أمر بها له كاملة إخوتي وإخواني تخيلوا غنم بين جبلين ونحن نعيش في المدينة النبوية نسأل الله أن يكتب للجميع زيارة مسجد رسوله وزيارة بيته الحرام وعندما نذهب إلى مدن المملكة الأخرى ونرى الجبال والوديان نتعجب بل نرى آلافا من قطيع الغنم بين الأودية وبين الجبال فنتذكر هذا الأثر فيقول له الحبيب الكريم المنفق العظيم يقول له ايسرك ان تكون لك قال نعم يا رسول الله فامر بها له صلى الله عليه وسلم انظروا الى فعل الرجل بعد انا رزع الى قومه فرجع الرجل الى قومه يقول يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخاف لا يخاف الفقر فان محمدا يعطي عطاء من لا يخش الفقر او من لا يخاف الفقر انظروا انظروا العطاء العطاء بلا حدود لأخذ عليه شيك ولكمبيالة ولوصل أمانة إنما تأليف القلوب والزهد في الدنيا ودفع الغالي والنفيس من أجل الدعوة إلى الله بل ذكر الواقدي في كتابه المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان ابن أمية يوم حولين وادي مملوء ابلا وغنما فقال تخيلوا ماذا قال صفوان واد اعطاه النبي لصفوان مملوء بالابل والغنم بل قال والنعم فقال صفوان لرسول الله اشهدوا انه ما طابت بذلك الا نفس نبي ما اشهدوا اشهدوا أنه ما طابت بهذا إلا نفس نبيه مش ممكن لا يمكن أبدا أن يعطي هذا العطاء إلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بل قال أعطاني رسول الله ما أعطاني وإنه لمن أبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي انظروا إلى العطاء بل كان الحبيب يقول ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال أو استظل في رواية في ظل شجرة ثم راح وتركها ولذلك تعلم أصحاب الحبيب من حبيبهم هذا الزهد وهذا وهذه القناعة بل مات أبو بكر ولم يزد ماله ماله الذي كان عنده قبل الخلافة درهما يعني لو كان عنده مئة درهم مات بعد أن تولى خلافة المسلمين فوق السنتين ولم يزد ماله درهما واحدا بل مات عمر رضي الله عنه ولم يكن في بيته غير نفقته المشهور عند أهله المعهودة أيها الإخوة والأخوات إن الذين يتنافسون على لذيذ الطعام وشهي الشراب برطن لا تشبع ويتطلعون للقصور الشامخة والمراكب الفارهة بعين لا تدمع من خشية الله إن هؤلاء جميعا لا يصلحون لحمل هذه الدعوة بل لا يصلحون لشرف هذه الدعوة فإن شرف الدعوة, فإن شرف الدعوة إلى الله لا يناله إلا المتجردون لها الباذلون أقصى الجهد في تبليغها المقدمون لها على أولادهم وأزواجهم وبيعهم وشرائهم وأحسابهم وعشائرهم أيها الإخوة والأخوات لا يمكن أبدا أن يكون الدعية جشعا طماعا ويريد أن يكون من الدعاة المخلصية بل لابد أن يتخلق بأخلاق الدعاء ولو ضربت أمثلة للسلف والله لتعجبتم لتعجبتم منهم السلف الصالح رضوان الله عليهم, عليهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في الورع وفي الزهد والتجرد يقول العلماء عن وكيع بن الجراح رحمة الله عليه سمعت الحسين ابن ابي زيد يقول صاحبت وكيع ابن الجراح الى مكة انظروا الى السلف يقول فما رأيته متكئا ولا رأيته نائما في محمله إنما رأيته دائما ساجدا أو راكعا بعيدا عن الطعام والشراب وهذا يقول طفت بالكعبة سبعة أسابيع في يوم واحد يعني كم شوت سبعة في سبعة بتسعة وأربعين شوت سبعة أسابيع ليس سبعة أسابيع يعني سبعة في سبعة أيام إنما يقصد سبعة أشواط لمدة سبع مرات لعدد سبع مرات يقول طفت بالكعبة سبعة أسابيع أي حوالي تسعة وأربعين شوطا فبدأت وسفيان الثوري ساجدا وأنهيت الشوط الأخير يعني رقم تسعة وهو ما زال ساجدا لله عز وجل وهذا الرزل يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم كما تعلمون يعني لا يصل التسعة وأربعين شط مرة واحدة لأن هذا من البزع إنما لابد أن يفصل بين كل سبعة أشواط كما كانت تبع الأم نعيش فتخيلوا الوقت يقول فوجدته ساجدا من اول شوط حتى انتهيت في الشوط الاخير من السبعة اسابيع بل وكيع رحمة الله عليه جاءه رجل يناظره بشيء من امر المعاش فقال له وكيع من اين تأكل قال اكل ميراثا ورسته عن ابي قال من اين هو لابيك قال ورثه عن أبيه قال من أين هو كان لجدك قال لا أدري فقال له وكيع لو أن رزلا نظر أن لا يأكل إلا حلالا ولا يلبس إلا حلالا ولا يمشي إلا في حلال لقلنا له اخلع ثيابك وارمي بنفسك في نهر الفرات ولكنك لا تجد إلا السعة ثم قال له لو أن رزلا بلغ في ترك الدنيا مثلا أبي ذر وأبي الدرداء ما قلنا له زاهدا لأن الزهد لا يكون إلا على ترك الحلال المخض والحلال المخض لا نعرفه اليوم فالزهد كما عرفه وكيع ترك الحلال ليس معنى ذلك تركه بالكلية إنما الزهد فيه فما, ورث فما ورثه الإنسان لابد أن يستخدمه في طاعة الله عز وجل دون إسراف فالعاقل كما قال وكيع من عاقل عن الله أمره ليس من عاقل عن أمر دنياه وانظروا إلى الإمام معروف الكرخي هذا الرجل العجيب عجيب والله وقرأوا في حلية الأولياء أو في صفة الصفوة تتعجبوا من هذا الرجل يقول لما مرض يوصي أولاده وأهله قال لهم إذا ميت أنا فتصدقوا بقميصي هذا فإني أحب أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلت إليها عريانا تخيلوا حتى قميصه يريد أن يتصدق به ونحن نتمسك باروع المنابس حتى اذا مللنا منها نبخل بالتصدق بها وعندما جئت الى المدينة وجاءت زوجتي لاول مرة جاورنا احد الجيران وكان افغانيا وتعلمون أن المدينة مليئة بالأفغان الذين سكنوها منذ عشرات السنين وكانت جارتنا امرأة عامية لا تحسن حتى الكلام باللغة العربية فتعرفت على زوجتي ووالله تعلمنا منها شيئا أن أذكره حتى أذكر نفسي وأذكر غيري من الدعاء والداعيات ان يفعلوا مثلها انظروا الى عوام الناس ربما يكون فيهم خير لا يوجد فينا نحن هذه المرأة رحمة الله عليها لانها ماتت في حادث وكانت موتتها عجيبة رآها ولدها عندما اخرزوها من السيارة في الرياض ترفع اصبع السبابة بالتوحيد وماتت وهي رافعة لإصبعها, لإصبعها كما قال ولدها هذه المرأة رحمة الله عليها جاءت لزوجتي ووجدت عندها ملابس كثيرة قديمة فقالت يا أختي لماذا لا تخرجي كل شهر ما لا تريديه من الملابس سواء من ملابسك أو من ملابس زوجك أو من ملابس أولادك فغيرها من فقراء المدينة يحتاج إلى ذلك وعلمتنا والله هذه السنة الحسنة وقالت لها لماذا تكنزون الملابس القديمة انظروا الى لفظ تكنزون قالت اختي نحن لا نكنزها انما نحن نعتبر اغراب ولا نعلم اين نتصدق بها فارشدت زوجتي على عدة جمعيات خيرية كنت اخذ الكيس وبه الملابس وأعطيه لهذه الجمعية فيقومونهم بتوزيع هذه الملابس على فقراء المدينة وما جاورها انظروا إلى العمل العمل الفعلي للدعوة امرأة عامية لا, تتك... لا تحسن اللغة العربية علمتنا شيئا يظل إن شاء الله في ميزانها إلى يوم القيامة مدمن نفعل ذلك ثانيا وسامحوني ان كنت قد اطلت في هذا العنصر وهو والله يحتاج الى لقاءات ولكني اريد ان لا اطيل عليكم فيه فنأخذ العنصر الثاني الا وهو ان يكون الداعية في نفسه قدوة حسنة أن يكون في نفسه قدوة حسنة بارك الله بالجميع كيف ذلك يقع كثير من الدعاة والداعيات في هذا الخطأ يأمرون الناس بالمعروف ولا يفعلونه إلا مرحم الله وينهون الناس عن المنكر ولا يفعلونه فهي من أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف, بها، أن يتصف بها كل داعية أيها الإخوة والأخوات الدعية إنما يكسب لدعوته بسلوكه أكثر مما يكسبه لها بخطبه ومواعظه لأن الناس ينظرون دائما إلى الدعاة كنماذج حية لما يدعون إليه بل يتأثرون بسلوكهم العملي أعظم مما يتأثرون بكلمات حلوة وخطب مؤثرة وندوات مثيرة ولو أننا مثلا رأينا داعية نحريرا وخطيبا مفوها ومحدثا لبقا يحاضر الناس عن أضرار التدخين مثلا وقد دعم هذه المخاضرة بكل الاساليب العلمية التي تثبت ضرر هذا الوباء والعياذ بالله وتظهر اثاره السيئة واجتمع الناس عليه يسمعونه في دهشة لما دعم به هذه المخاضرة من هذه يعني الاثباتات العظيمة ثم بعد ذلك يفاجأ الناس ان هذا الداعية العظيم العالم اسعل سيجارة تخيلوا وتخيلنا ماذا سيكون رد فعلهم لو انهم وجدوه يشربوا السزارة بعد ما فعل فيهم ماذا سيفعلون به ان سلوك الداعية الحقيقي هو الصورة الحية العملية لدعوته فالناس لابد أن يروا الدعوة في سكونه سكون الدعية وحركته ووقوفه ومشيته وبكائه وضحكه وكل معاملاته قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة لمن كان, كان يرجو الدنيا, الدنيا لا لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا القدوة العملية أيها الإخوة والأخوات تصيب من قلوب الناس أكثر مما تصيب الكلمة مهما كانت الكلمة طيبة وجيدة ومؤثرة انظروا إلى ما حدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر أصحابه بعد صلح الحديبية أن يتحللوا من عمرتهم بنحر الهدي وحلق الرأس ماذا فعلوا قال ابن الخيم رحمة الله عليه فلما فرغ رسول الله من قضية الكتاب قال رسول الله لأصحابه قوموا فانحروا ثم حلقوا يأمرهم يقول فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى كررها رسول الله ثلاث مرات فلم يقم منهم أحد فلما لم يقم منهم أحد حزن رسول الله فقاما فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه أمنا دخل عليها حزينا فذكر ما لقي من الناس انظروا إلى المرأة وانظروا إلى الحبيب الذي يحكي ما, ما في نفسه لزوجته وهذه من أصول الدعوة أن يكون الداية في واد و... والزوجة في واد آخر والأهل في واد آخر والأولاد في واد آخر بعض الدعاء شعله في الدعوة في الخارج وأولاده في الداخل من أفسر عباد الله بعض الدعاء يخرج في سبيل الله ليدعو كما يزعم وأولاده لا يصلون وزوجته لا تتحجب الحجاب الشرعي بعض الدعاء يأمر الناس على المنابر بعدم مشاهدة التلفاز من الأشياء المحرمة فيه وبيته لا ينطفئ منه والعياذ بالله الأفلام والمسلسلات أليس كذلك أم أنا أبالغ انظروا إلى ما حدث ذكر رسول الله ذلك لأمنا أم سلم رضي الله عنها انظروا إلى المرأة العظيمة قالت يا رسول الله أتحب ذلك؟ يعني ان تحب ان ينخر الناس هاديهم ويحلقوا رؤوسهم قال نعم انظروا الى الحبيب قالت يا رسول الله يقالت يا رسول الله قالت يا رسول الله يخرج إليهم يا الله اخرج اليهم ثم لا تكلم احد كلمه واحده حتى تنخر بدنك وتدعو حالقك فيحلق راسك انظروا إلى القدوة العملية فقام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فنحر لم يكلم أحد نحر بدنه ودعا حلقه فحلق رأسه فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا رضي الله عنهم وهذا طبعا يعني ما فعله الصحابة ليس عصيانا إنما هم بعضهم كان حديث عهد بإسلام وبعضهم كان من البادية وبعضهم لم يفهم الأمر ولم يقدر فلما وجدوا الحبيب فعل قاموا ففعلوا مباشرة وهذا من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الدعوة بالقدوة وسيأتي معنا ان شاء الله عز وجل مناهج الدعوة وسنتكلم عن منهج الدعوة بالحكمة وانواع الحكمة منهج الدعوة بالموعظة منهج الدعوة بالقصص منهج الدعوة بالحوار منهج الدعوة بوسائل الدعوة منهج الدعوة بالقدوة الحسنة والصفات الحسنة منهج الدعوة إلى الله عز وجل بالاستنباط من الأحكام منهج الدعوة بالاستقراء من الأحكام وغيرها من مناهج الدعوة الكثيرة فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخدم منهج القدوة والتطبيق العملي لما أراد فاستجاب له أصحابه أيها الإخوة والأخوات يا ويلة من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بل قال أيضا سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون بل أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الذين يقولون ما لا يفعلون في عذاب شديد يوم القيامة ففي الحديث أنه قال أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقارض من نار والعياذ بالله فقلت من هؤلاء يا جبريل قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به تخيلوا إلى... إلى عظم العذاب بروا الشيخان عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرزل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه خارج بطنه يعني أمعاؤه فيج... فيجتمع... فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه ولقد كان السلف الصالح أيها الإخوة والأخوات يتخرجون من الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير قبل أن يحاسبوا أنفسهم وأولادهم وأهلهم ويأمرهم بالبر والتقوى والعمل الصالح فهذا أمير المؤمنين سيدنا وحبيبنا عمر رضي الله عن عمر كان قبل أن يأمر الناس بأمر وينهاهم عن نهلي كان يزمع أهل بيته ويقول لهم إني سأدعو الناس إلى كذا وكذا وأنهاهم عن كذا وكذا وإني أقسم بالله العظيم لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل ما نهيت الناس عنه أو ترك ما أمرت الناس به إلا نكلت به نكالا شديدا الله أكبر يقسم ويتوعد أهله وأولاده وهذا من التربية ثم يخرج فيدعو الناس الى ما يريد فما يتأخر احد عن السمع والطاعة لانهم علموا ان امير المؤمنين يفعل ذلك مع اهله ومع نفسه انظروا الى العلم في الدعوة بل هذا مالك ابن دينار رحمه الله اذا حدث الناس ويخطب خطفة ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ما أردت بها ما أردت بهذه الخطبة وكان يبكي ويقول أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله سائلي عنها أي عن كلامي يوم القيامة وأنا أعلم أن الله سائلي عن كلامي يوم القيامة يقول ما أردت به يا مالك فأقول يا ربي أنت الشهيد على قلبي لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ على اثنين أبدا الله أكبر الله أكبر وانظروا إلى السلف الصالح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيا الله أخانا الشيخ أبو أنس والشيخ أبو حمزة أيها الإخوة والأخوات بد للدعية إلى الله أن يكون في نفسه قدوة وأن يطبق ما يقول على نفسه أولا إذا دع الناس إلى التوبة لابد أن يكون تائبا. إذا دع الناس إلى الإنفاق لابد أن يكون منفقا إذا دع الناس إلى غض البصر لابد أن يغض بصره عن الحرام رجلا كان أو امرأة الداية إلى الله إن لم يكن في نفسه قدوة سينزع القبول وستنزع البركة من عمله ودعوته مهما أن ومهما سجلت له محاضرات ومهما اشتهر بين الناس فكثير من الذين ظهروا على الفضائيات يحكي لي أحد المشايخ يقول بعضهم والله فضيحة فضيحة لا يعلمها إلا الله وقد كان من أصحاب الشهرة على مستوى العرب وغيرهم فكان يأمر الناس بشيء ثم يفعل شيئا آخر والعياذ بالله نعوذ بالله من الفضيحة العبرة ليست بالعلم أيها الإخوة والأخوات ليست بالعلم فقط ليست بالعلم فقط فقد وجدنا كثيرا من من ينتسبون الى العلم الشرعي لا يطبقون حتى ايسر ما يقولون على, على اولادهم وع وعلى انفسهم وانا شخصيا بوظيفة كمعلم اختلطت باولياء امور لطلاب آباؤهم من أعلم الناس وأنا أصر أسماءهم والله أيها الإخوة والأخوات بعض أبنائهم لا يعلمون أسماء الصحابة ولما أسأل الولد يقول أبي غير فاضي ما هو فاضي وهذه مصيبة كيف نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا ودائما نقول للإخوة الذين يخرجون ليدعون الناس نقول نذكركم بقول الله عز وجل قو أنفسكم وأهليكم نارا ونذكركم بقول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبرد وتنسون أنفسكم ونذكركم بقول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين اسمعوا هذه القصة ذكر محمد بن نشيط الهلالي عن بكر ابن عبد الله المجني ان قصابا والقصاب كما تعلمون من هو من هو القصاب الاخوات من هو القصاب من يعرف يكتب نتفاعل مع بعض حتى لا تنامون ولا انام الله أعلم نعم الله أعلم القصاب أقول ها جزاكون الله خير القصاب هو الجزار بالمعنى الحديث الجزار الذي يزبح الجزار أكرمكم رأى البهائم ذبحا شرعيا ويبيع اللحمة واللحمة غالي طبعا كما تعلمون الآن نعم الجزار يقول يذكر أن قصابا أولع بجارية لبعض جيرانه والعياذ بالله فأرسلها مولاها إلى حاجة لهم في قرية أخرى فلما رأى هذا الجزار او القصاب هذه الجارية خرجت الى القرية الاخرى لتقضي طلب مولاها مشى وراءها وتبعها ثم روضها عن نفسها والعياذ بالله فقالت لا تفعل والله لانا اشد حبا لك منك يعني هي تعلمه وتعلم انه يحبها ولكني أخاف الله انظروا إلى إيمان المرأة فاستحى الرجل استحى الرجل من نفسه وقال أنت تخافين الله وأنا لا أخافه ثم رجع تائبا تائبا لله عز وجل فأصابه العطش حتى كذا ينقضع عنقه من العطش فإذا هو في الطريق برسولٍ لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله هذا الرسول فقال لهذا القصاب مالك. فقال له العطش يقتلني فقال له تعالى حتى ندعو ندعو الله عز وجل حتى تضلنا السحابة فندخل القرية قال له يا هذا يعني القصاب قال لرسول هذا النبي قال ما عمل فأدعو يتهم نفسه قال فأنا أدعو وأمن أنت قال فدع الرسول وأمن هو فأظلت سحابه حتى انتهيا إلى القرية سحاب أظلت هما القصاب إلى مكانه ومالت السحابة معه مع هذا القصاب فتعجب الرجل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعجب هذا الرسول رسول هذا النبي وقال له عندما رأى أن السحابة تظل هذا القصاب قال له زعمت يا هذا أنه, أنه ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت فأضلطنا سحابة ثم تبعتك أنت لتخبرني بأمرك أكيد ورك شيء فأخبره هذا الرجل التائب فقال له رسول ذلك النبي والله إن التائب من الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه انظروا انظروا إلى التوبة العملية وهكذا دائما يكون الداعية الداعية بد أن يكون قدوة عملية لغيره نحن الآن أيها الإخوة والأخوات انتهينا من عنصري في هذا اللقاء وأنا لا أحب أن أكون ثقيلا عليكم فإن شئتم أكملنا عنصرا ثالثا وإن شئتم انتهينا وفتحنا باب الأسئلة فماذا تريدون بارك الله بالجميع أنا رهن إشارتكم أخي الشيخ أبو أنس وأخي الشيخ أبو حمزة إن أردتم أن أكمل, أكمل وإن أردتم أن أنتهي أنتهي فماذا يعني تقترحون يزاكم الله خيرا جميعا أخشى أحسن الله لك أخ الحبيب أبو حمزة أسأل الله أن يجمعني بك في أرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت والجميع والله لا أريد أن أكون ثقيلا عليكم يعلم الله عز وجل أخي الشيخ أبو حمزة معي الآن في المدينة سامحك الله ولم تخبرني طيب إن شاء الله عز وجل بعد يعني أن ننتهي أعطيك الجوال وأقابلك بإذن الله عز وجل وأتشرف بلقائك أسأل الله أن يكتب لجميع زيارة مسجدين لن تهرب مني سأقبض عليك غدا بإذن الله أو, أو, أو بعد غد ونلتق إن شاء الله أسأل الله أن يكتب للجميع زيارة المسجد الرسولي وحز بيت الحراب وإن شاء الله نكون مع بعض في الحزج بإذن الله عز وجل من أهم الصفات التي ينبغي على الدعية أن يتصف بها الصفة الثالثة هذه الليلة وهي صفة كلنا واقعون فيها وفي التقصير فيها الا وهي الاجتهاد في الطاعات والتقرب بها الى الله الاجتهاد في الطاعات والتقرب بها الى الله عز وجل فان الاجتهاد في الطاعه والتقرب بها الى الله من اقوى اسلحه الدعاء يهدئ اقوته الاقوات فالطاعه لله عز وجل نورا ينعكس فالطاعه لله نور ينعكس على وجوه الدعاء ووقارا وهيبة يدعوان الناس إلى احترام هؤلاء الدعاء وكما تعلمون أن أقرب القربات وأعظم الطاعات أولا ما فرضه الله عز وجل على عباده من أنواع العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحجر والحديث القدسي المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي معناه أن الاجتهاد في عبادة الله ابتغاء مرضات الله يجعل الإنسان ربانيا يتخرك في طاعة الله ويسكن في مرضات الله ويأكل ليقوى على عبادة الله فيكون نومه شكرا وصمته فكرا وكلامه ذكرا الحديث المشهور قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي وما, زال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي, يمشي ويده التي يبطش بها ورجده التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه الله أكبر انظروا إلى الجزاء ولئن استعادني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فعيه ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته فالمحافظة أيها الإخوة والأخوات على الفرائض وآدائها كما أمر الله من أعظم القربات إلى الله أيها الإخوة أيها الإخوة والأخوات بعض الدعاة إلى الله يفرط يفرط في الفرائض فما بالكم بالنوافل النوافل التي إذا تقرب العبد بها إلى الله كانت سببا في حب الله له ونحن ذكرنا في لقاء سابق منذ شهور في درس سميته آفات الدعاء وهي الآفات والأمراض التي توجد في بعض الدعاء وكثير من الدعاء وهي التقصير في عمل يوم والليلة وهي عكس عنصرنا هذا الذي نتكلم عنه تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أتقى الناس وأخشى الناس لله رب العالمين وكان إذا صلى يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء وكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فلما قيل له في ذلك قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم وكان يصوم حتى يقل لا يفتر وكان لا يترك الليل يعني قيام الليل في حضر ولا سفر وكان يتصدق بكل ما عنده ولا يبقي لنفسه شيئا أيها الإخوة والأخوات السلف الصالح الذي دائما أستشهد بهم بعد رسول الله ضربوا أروع الأمثلة هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقوم الليل بثلاثمائة ركعة في كل ليلة فلما عذب وجلد في فتنة خلق القرآن ومرض كان يقوم الليل بمئة وخمسين ركعة تخيلوا وكان يستحي أن يقوم الليلة جالسا مئة وخمسين ركعة من منا يصلي ركعتين قيم ليل إلا مرحم الله ولذلك نالوا أعظم الجزاء نالوا أعظم الجزاء حتى عند الموت قال أحدهم دخلنا على, على عطاء السليمي رحمه الله وهو في الموت فنظر إلي وأنا أتنفس فقال ما فقلت من أجلك يعني تنفسه كان بصوت من حزنه على عطاء فقال والله لو وددت أن نفسي بقيت بين حنجرتي ولهاتي تتردد إلى يوم القيامة مخافة أن تخرج هذه النفس إلى النار انظروا إلى الخوف من الله حتى عند الموت الله أكبر أيها الإخوة والأخوات ينبغي على الداعية أن يكون قريبا من الله عز وجل ينبغي عليه أن يكون قريبا ينبغي عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام وبقراءة القرآن وبالصلاة وبالذكر وبالصدقة وبالإحسان إلى الجار فالإنسان دائما سواء كان من الدعاة أو من عامة الناس مصيدة للشيطان فإنكم تعلمون أن الشيطان لا يذهب إلى الذي عصى الله عز وجل وجلس في والعياذ بالله أقدر الأماكن مثل الخمارات وغيرها هو في خمارة ماذا يفعل معه الشيطان أما الشيطان فلا يأتي إلا لمن يبحث عن طاعة الله عز وجل أكثر وأكثر الله أكبر هذا ابن عمر رضي الله عنه اشتهى عنبا وهو مريض يقول نافع فاشتريت له عنقودا بدرهم فجئت به فوضعته في فجاءه سائل فقام على الباب فسأله فقال ابن عمر يا نافع ادفعه إليه في يده قلت يا سيدي كل منه ذقه قال لا ادفع العنقود إلى يقول بعدما أعطيت هذا الرزل العنقود خرجت وراءه فاشتريته منه بدرهم ثاني مرة أخرى فجئت إلى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فوضعته بيده فعاد السائل مرة أخرى فقال ابن عمر ادفعه إلي يعني باعه وعاد مرة أخرى انظروا إلى الطمع فقلت يا يا, يا أبا عبد الرحمن ذقه كل منه قال لا ادفعه إليه وهو يعني تخيلوا يؤثر هذا الفقير على نفسه وهو في مرض فدفعته فما زال يعود السائل ويأمر بدفع إليه حتى قلت للسائل في الثلاثة أو الرابعة ويحك أما تستحي فاشتريته منه بدرهم فجئت به إليه فأقسمت على عبد الله ابن عمر حتى أكله تخيلوا بل إن امرأة ابن عمر عتبت فيه فقيل لها أما تتلطفين بهذا الشيخ أي ابن عمر فقالت ما أصنع لا نصنع طعاما له إلا دعا له غيره فيأكل هذا الطعام يعني تخيلوا تقول أرسلت إلى قوم من المساكين كانوا يجلسون بطريقه إذا خرج من المسجد فأطعمتهم وقلت لهم لا تجلسوا بطريقه ثم جاء إلى بيته فقال يا, يا فلان أرسلوا إلى فلان إلى فلان وكانت زوجته أرسلت عليهم بطعام قالت قالت مرأة عبد الله بن عمر قال لنا أرسلوا إلى فلان إلى فلان فقال ابن عمر أردتم أن لا أتعشى والله لا أتعش هذه الليلة تخيلوا يعني سبحان الله رفض أن يأكل لأنهم لم يرسلوا الطعام إلى من أرسلهم إليه ليأتوا بهؤلاء وهكذا كان السلف الصالح يطبقون ما يقولون للناس ويطبقون ما يدعون الناس إليه ويجتهدون في الطاعات إلى الله عز وجل وأعظموا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ونحن دائما نتذكر ونتذاكر ب أفعالهم لأنهم أعظم الخلق بعد الأنبياء وشهد الله عز وجل لهم بالرضوان ودائما أنا أذكر نفسي وأذكر غيري بأن حب الصحابة إيمان وبغض الصحابة كفر ونفاق والعياذ بالله والقفل دائما يحتاج إلى إلى من يضرب له القصص وسيأتي معنا إن شاء الله في مناهج الدعوة بالقصة أشياء عجيبة فدائما ذكروا أنفسكم بذلك أنتم ما دخلتم هذه الغرفة المباركة أسأل الله أن يبارك في القائمين عليها ما دخلتم إلا لطلب العلم الشرعي فكما دخلتم لتتعلموا فعلموا غيركم ودائما نذكر أن العلم إن لم يخرج إلى الناس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته العلم الشرعي إن لم يخرج إلى الناس فلا خير فيه اليوم كنت في عملي ومعي أحد المشايخ من مشايخ القراءات الكبار في الحرم النبوي فكنا نتذاكر عن الدعوة وفضل الدعوة إلى الله عز وجل فقال لي هذا الشيخ الفاضل يتهم نفسه بالتقصير قال يا شيخ أيمن أنا أتمنى أن أتلذذ كما تتلذذون أنتم بالدعوة إلى الله قلت يا شيخ أنت رضل من علماء القراءات وتعلم الناس القرآن وهذه من أشرف العلوم فقال ولكن تعليمنا للقرآن فقط ليس كتعليم الناس العلم الشرعي من الفقه والتفسير والأصول والدعوة والسيرة وغيرها فيتمنى هذا الشيخ ويقول رأيت شيخا كبيرا يدعو الناس إلى الله عز وجل ويبكي ويقول أنا أتذكر دائما هذا الشيخ عمره ثمانين عام ويدعو الناس إلى الله عز وجل ويبلغ دين الله عز وجل يقول ما خرست للدعوة إلا عندما قرأت أثرا للإمام أحمد أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة فسأله لما ما أوصلك إلى هذه المنزلة الإمام يسأل هذا الرجل العمي فقال يا إمام وصلت لها بفضل الله ثم بفاتحة الكتاب علمتها لمرأة عجوز تخيلوا تخيلوا أن رجلا يكرمه الله عز وجل بالتنعم في الجنة بفاتحة الكتاب علمها لمرأة عجوز فهنيئا لمن انتشر بين الناس وهنيئا لمن دعا إلى الله عز وجل وهنيئا لمن وصل هذا الدين إلى كل المسلمين والمسلمات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية فأنا أنصح نفسي وإياكم أننا إذا حضرنا مجلس علم لا بد أن نبلغه لغيرنا فلو نبلغه لغيرنا فلا خير في هذا العلم أبدا لأن كتم العلم والعياذ بالله كبير من الكبائر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن, عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار والله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فأحسن القول وأعظم القول هو دعوة الناس إلى هذا الدين والدعاة هم ورثة الأنبياء الدعاة العلماء أقصد الذين يدعون إلى الله على بصيرة وعلى علم سلفي شرعي على الكتاب والسنة لا دعاة الضلالة فاستمعوا إلى علماء السنة واستمعوا إلى دعاة أهل السنة لا تستمعوا إلى دعاة الضلالة أيها الإخوة والأخوات أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذا اللقاء في ميزاننا جميعا القائل والمستمع وسامحوني عن الإطارة وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على خير وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك ولقاؤنا إن شاء الله عز وجل بعد غد يوم الاثنين مع السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فسامحوني إن كنت قد صدعت آذانكم ورؤوسكم ولكنها يعني الأمانة التي أكرمنا الله عز وجل بها والتي ينبغي أن نبلغها لغيرنا وبلغوها أنتم لغيركم فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونفتح باب الأسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أراد أن يكتب سؤالا فليتفضل مشكورا بعد إذن إخواني الشيخ أبو أنس والشيخ أبو حمزة فيعني أنا أتصرف بوجودهما معي جزاك الله خيرا الشيخ أبو حمزة وأكرمك الله, أكرمك الله عز وجل فأنتم أول من يعني ساهم في هذه الغرفة وهذا المعهد أنتم وأختنا الفاضلة أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم فاسمحوا لي إن كان هناك أسئلة أن يعني أجيب عليها في حضوركما وجزاكم الله خيرا تفضل أحسن الله إليك وإلى الجميع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أية أسئلة احسن الله إليكم اخي الشيخ ابو انس اخوات من, كان من كانت عندها سؤال فلتتفضل وتكتبه الاخت تسال اذا إذا كان الداعي يأمر أهله وينهاهم كما يأمر الغير وينهاهم لكن الأهل لم يفترثوا له يعني لم يفعلوا بما أمرهم نقول وبالله ترفق الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أيها الأخت الكريمة أو أيها السيد الكريم قال الله عز وجل لنبيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بلغ ما أنزل إليك ربك ينبغي على الدعية أولا أن يبلغ ولن يسأله الله عز وجل عن النتيجة فإذا بلغت دين الله وإذا بلغت دين الله فلن تسألي لماذا لم يهتدها هؤلاء الذين بلغتهم أنت إنما الأصل أن يبلغ الواحد منا دين الله عز وجل وأن يدعو إلى الله والله عز وجل قال إلى ليس عليك هداهم وهو من هو خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال له إنك لا تهدي من أحببت والنبي أحب من من أعظم ما, ما أحبه الحبيب أبو طالب كان من أحب الناس إلى قلب رسول الله دافع عنه وكفله وتكلمنا عن ذلك في لقاء السيرة ورغم ذلك يتمنى الحبيب أن يموت على الإسلام ولكنه مات على الكفر فما عليك إلا أن تقومي بالدعوة إلى الله عز وجل معهم تأمرهم بالمعروف بأدب وبهدوء وبرفق فما كان الرفق شيء إلا زانة وما نزع الرفق بشيء إلا شانة كما قال رسول الله والنهي عن المنكر بمراتب كما ذكرنا قبل ذلك فإن استطاع الإنسان أن يغير باليد بشيء يملكه ولا يسبب فتنه فليفعل فإن لم يستطع فبلسانه بالدعوة وبالكلمة الطيبة فإن لم يستطع فبقلبه وكثير من الذنوب الموجودة الآن لا يستطيع المسلم ولا تستطيع المسلمة أن تغيرها إلا بالقلب ولكن الإنسان لا بد أن يكون منكرا بقلبه أولا فعليا فلا يرضى فإذا أنكر الإنسان مثلا على أبيه أو على أمه بصورة مهذبة النظر إلى التلفاز بالمحرمات والأفلاب لا يزلس معهم يستمع كيف أنت تنكرين عليهم ثم تزلس معهم تستمعي هذا ليس انكار إنما الإنكار أن ننهى بأدب وأن نذكر بالله نقول يا والدي يا أبي أو يا أمي قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وهذا حرام النظر إلى النساء المتبرجات حرام وليس معنى ذلك أنك يعني تأمرين بالمعروف ثم تجلسين لتتفرج على المسلسل أو فيلم والعياذ بالله لا إنما تقاطعين هذا الجهاز وأحد الإخوة كان يعني قبل أن يتزوج يسكن مع أبيه وأمه وكان أبوه يؤذيه بالأفلام والمسلسلات عنادا له على دعوته يقول الأخ وكانت غرفته أمام التلفاز فكان يعني أبوه والعياذ بالله يشغل التلفاز ويرفع من الصوت حتى يؤذي هذا الأخ فالأخ يدخل الغرفة ويقفل عن نفسه ويشغل مخاضرة في وقت متأخر من الليل حيخرج ويذهب فيه في النهار الأخ يخرج <تصفيق> لأنه يعني لا يستطيع أن يسمع هذا المنكر أما في الليل يقول فكنت أدخل الغرفة وأشغل القرآن وأرفع صوته فيستحي أبي ويغلق التلفاز سبحان الله وصلت المعلومة أختي فما عليك إلا أن تدعي إلى الله عز وجل ادعيهم إلى الله وادعي لهم في سجودك عفوا السؤال غير مكتمل الكتابة غير مكتملة أنا عندي فقط في الحقيبة آمين ويسعد الجميع بعد وفاته كله لك السؤال غيره أختي ياريت لو يعني تكتبه على على مراحل حتى تظهر الكتاب عندي الإجابة وصلت للأختي التي سألت عن مسألة الدعوة الحمد لله شيخ الفاضل يعني طيب عفوا بس بأن زوجي المتوفى قال لي قبل وفاتي هذا المن في الحقيبة طيب هذا المن في الحقيبة السؤال والله غير واضح يا أختي طيب المال الذي تركه الزوس ماله هذا المبلغ مال الزوس نعم تركه لك يعني لكن طيب بس يعني صبرا, صبرا هذا المال الذي تركه لك تركه لك تمليكا لك يعني قال هذا مالك أم, أم تركه ك ك يعني كمال لأولاده ولزوجته قال لك هذا هذا المال لك نعم يعني من هذا المال قبل أن يموت رحمة الله عليه لا أولادها لدينا أسأل الله أن يرحمه وأن يعوضك خيرا وأن يرزقك الصبر والأجر هذا المال يا أختي إن كان من له قبل أن يموت فهو من حقك طبعا لأن له ورثة كما تعلمين يعني إن كان أعطاه لك كهبة فهو لك ليس من التركة لأن طبعا يعني يجوز الإنسان أن يهب قبل أن يموت ولا ينصي إلا وإن أراد أن ينصي فلينصي بالثلث والثلث الكثير كله لك مع العلم أنه أنه المال يعني, يعني طيب ما معنى أنه المال لإخوته وليك وقلت له لكنه أصر أي نعم نعم يعني هذا المال كيف لإخوته هل هذا المال اصلا في, في الاصل ملكا لهذا الرجل ما هو انا لا اريد ان اجيب على سؤال مقطوح حتى لا اقع في اثمانه اكتب فضلا السؤال كاملا يعني حتى يعني اجيب المال الذي تركه هذا الزوج كان ملكاً له أم ملكاً له ولإخوانه كان ملكاً له وحده أم ملكاً له ولإخوان أختي الملكاً ملكاً لأخته يعني ليس من حقه لها فيه يعني اخته لها في هذا المال ايضا نصيب اخت بارك الله فيك يعني, يعني كوني ردي على اسئلتي حتى ان اجبت لا تضيعيني انا يعني المال اخته لها فيه نصيب واخته قالت له أن تحر فيه يعني ملكت ملكته هذا المال أليس كذلك برضاها وقالت هذا مالك قولي نعم أم لا نعم ملكته برضاها إن كانت أخته ملكته هذا المال برضاها فإذا انتقلت ملكية هذا المال لزوجك وهو وأصبح ملكا له إن أعطاه هذا الزوج لك كهبة وقال لك هذا ملكك وليس من التلك إنما هو هبة فيجوز لك أن تأخذيه عن طيب نفس وتتملكيه ويصبح هذا المال ملكك أنت وإن حال عليه الحول وبلغ النصاب فأخرج عنه زكاةه إن كان بلغ النصاب أخرجي الزكاة وكما تعلمون أن يعني نصاب زكاة المال إذا بلغ 85 جرام ذهب أو 624 جرام فضة وحال عليه الحول فتخرجي الزكاة ما دام هذا المال ملكته أخته له إنما إن, لم ي... إن كان المال يعني مال ورثه ومال إخوانه فليجوز لك أن تأخذيه بل تعيدي يعني الحق لأصحابه لأن المال الآن إن كان يعني من التركة فإخوانه لهم, لهم فيه, فيه نصيب كما تعلمين وأنت لك منه الربع كما تعلمين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد <تصفيق> فإذا انت إذا يعني ملكك هذا المال وكان ملكاً له خالصاً ملكته أخته له وأصبح ملكاً له وأعطاك هذا المال فهو ملكك وصلت الإجابة أخي الشيخ أبو أنس وشيخ أبو حمزة إن كان هناك تعليق على, على هذا السؤال فإذا اتفضل وصحيحه وصحيحه لي إن, ان كنت اخطات الحمد لله جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا يعني المؤمن مراته اخيه وكما تعودنا دائما ان الانسان يعني يفرح يفرح بمن يعني ينصحه في الخير وفي اختي السؤال الثاني ايضا غير واضح ال أقول الشيخ أبو أنس يقول من برها له أن تعطي لكل واحد حقه من برها يعني من بر الأخت لزوجها رحمه الله أن تعطي إن كان لكل واحد حقه إن كان يعني, يعني هناك آه آه لهم حق فيه تقصد في كاميرات يعني تقصد حضرتك نعم السؤال الثاني غير واضح ايضا السؤال غير واضح اختي ارجوك رجل فعل حرام نعم هذه مسألة خطيرة يا أختي إن كان ما فعل أختي الشيق أبو أنس يقول يقول أنه من الأولى يقول إنه من الأولى أن تعطي وطبعا هذا يعني أعتقد أنه ليس بواجب عليك يقول أنه من الأولى أن تعطي لكل واحد من إخواني وأخواتي حقه في الميراث لأخيهم إن كان هذا المبلغ مبلغ كبير يعني يقصد يعني من الأولى ولكن يعني إن, إن لم يطلب طيب عفوا أختي أنا سأجيب بإذن الله عز وجل عن السؤال الثاني انما ما زلنا في السؤال الاول ما زلنا في الاجابه على السؤال الاول انا يعني اجبت على سؤالك وعليكم السلام ورحمه الله انا اجبت على السؤال الأول على السؤال الاول بان هذا المال إذا ملكته اخته له فاصبح ملكا له ومن هذا الاخ هذا المبلغ لزوجته كهبه واعطاها له فقد يعني اصبح من حقها مبلغ ضئيل وهو يعلم نعم طبعا يعني العبره ليست بالعبره ليست بالمبلغ الكبير والصغير والعياذ بالله طمع النفس من بعض الورثه الا ما رحم الله انا طبعا لا اقصد اخوانه واخواته بعد يموت الانسان بعضهم بعضهم يصبح, يصبح كالوحوش يتمنى ان يأكل اي شيء ولكن مدام المبلغ قليل وهم يعني اخت ملكته له كما ذكرت فهو من وهو من لكك له قبل ان يموت فهو فهي هبة لك شرعا هو من حقك ان اعطي فيها ان اعطي فيهم منه فحيها لان لم تعطيها تعطيهم فلا شيء عليك شرعا الأخت تسأل في مسألة رجل يعني ارتكب محرما والمقصود بالمحرم أنواع كما تعلمون هل هو والعياذ بالله الفاحشة أم يعني فعل ما دون ذلك ما يقرب إلى الفاحشة السؤال لازم أن يحدد السؤال يحدد نعم. هل, هل أعلمهم به طيب صبرا أختي صبرا والله أنا ما زلت في السؤال الأول الأختي يعني عفوا لأنها مسألة تتعلق بالذنة المالية هل أعلمهم به إن الأولى, الأولى أختي يعني إن كانت العلاقة طيبة بينكم فأعلميهم وقول لهم يعني ان, يعني إن اخاكم ترك مبلغا ضئيلا كما ذكرت انت والعهد عليك وقد يعني ملكته اخته ووهبت هذا المال لزوجي وهو اخوكم ويعني هذا المال اصبح له وهو اعطاه لي كاهبة قبل ان يموت فهل تسامحون انتم هذا من ابراع الذمة هذا من ابراء الذمه اما يعني نحن كما ذكرنا ان كان الوضع كما ذكرتي فهو مالك الشيخ ابو انس يعني, يعني ورعا وتورعا منه ينصح بذلك من باب يعني ال ال ابراء الذمه والورع اما يعني طبعا هو هو مالك الان فضل. فضل أخونا شيخ أبو حمزة لو عندك تعليق تفضل صد الشيخ أبو حمزة في تعليق أنا أرى أن كونها تعلن عن ذلك يكون أكثر مفسدة بين الإخوة فالمال حق له أحسن الله إليك يعني هو هي أيضا إجابة, إجابة طيبة إن كان سيؤدي ذلك إلى مفسدة وأنا ذكرت أن بعض الإخوة عندما يموت يعني والعياذ بالله عندما يموت أخوهم ينقلب إلى وحوش وإن كان على أدفه الأموال فإن كان ذلك سيؤدي إلى مفسده والمال مدام حقا لك فلا تعلمي أحدا الكلام واضح وإن شاء الله أكيد أيضا أخونا الشيخ أبو أنس يعني يتفق معنا في أن الموضوع إذا كان يعني سيؤدي إلى مفسدك فلا تعلمي مدام المال مالك شرعا يا. أختي السؤال الثاني بالنسبة يعني للشخص الذي ارتكب هذه الأمور المحرمة دون والعياذ بالله يعني فحجة في الزلة فينبغي التوبة والاستغفار والتقرب إلى الله بالطلاعات والنوافل وينبغي على الاخت يعني كذلك ان تتوبى الى الله عز وجل وان تستغفر الله عز وجل ويعني وأن يعني يعني يعني ترجع الى الله عز وجل وتقل عن ذلك بشروط التوبة كما تعلمون الندم عن الذنب الاقلاع عن الذنب يعني تقطع العلاقة ثالثا عقد العزم على عدم العودة رابعا الإخلاص في التوبة يعني يتوب الإنسان الرجل وتتوب المرأة بهذه الشروط ثم يتقدم لها الأخ فلا مانع شرعا مدام ما يعني تائبان فليتقدم الأخ بصورة شرعية دون يعني ودون ذكر لما حدث ودون يعني ذكر لما حدث بينهما فالتائب من الذنب كما تعلمون التائب كما لا ذنب له والله عز وجل يفرح بتوبة عبده بل قال أهل العلم في قول الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قال من لم يتب صباحا ومساءا كان من الظالمين لا يؤثر إن كان تاب إلى الله توبة نصوحة بشرط أن يكون هذا التائب هذا الأخ صاحب خلق ودين ولا يعيرها بعد ذلك لأن بعض يعني وهذه مصيبه العلاقات المحرمه بعد بعد بعد أن يذلها ويذكرها اذا حدث اي خلاف والعوذ بالله هل هي اولى من غير ان يبحث ان كان ما هو الاصل التوبه إلى الله عز وجل الاصل التوبه ان تاب الى الله عز وجل فهي اولى والأولى أن يسطر عليها ويويله إن فضحها بعد ذلك وذلها وعيرها وهذه طبعا من خوارم المروءة فهو مثلها يعني إن عيرها بهذا الذنب فهو مثلها فإن تاب إلى الله عز وجل وأصلحه فيجوز لهما الزواج وضحت الإجابة وفيكم أقول الشيخ أبو أنس عنده تعليق صدر مقدمات يا مولان مقدمات وليست شيء مقدمات هذه مساله اخرى يا اختي هذه مساله كبيره جدا فيها اقوال للعلماء ولذلك انا سالت في البدايه يعني سالت في البدايه ما الذي حدث حتى لا, لا نبني حكما وفتاوى المقدمات قال الله عز وجل لا تقربوا الزنا ما قال ولا تزنوا والمقدمات هي كل ما يقرب من القبلة ومن الخلوة ومن غير ذلك من الأفعال المحرمة يعني كل شيء يقرب إلى الزنا دون زنا ويكفي هذا الكلام أي سؤال آخر؟ نعم أي سؤال آخر الحمد لله أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالحة الأعمال نعم أية أسئلة طيب أن الذهب الغير ملبوس باستمرار هل له زكاة أختي أنت تسألين عن زكاة الحلي زكاة الذهب زكاة الذهب زكاة الحلي نعم طيب زكاة الحلي كما قال أهل العلم فيها قولان للعلماء هذا الحلي الذي يتقذ للزينة زكاة الحلي أقصد الذي يتقذ للزينة يعني لتتزين به المرأة لتتزين به المرأة لا لمن يتخذ الاتجارة إذا اتخذ الاتجارة فلا خلاف في أن فيه الزكاة كما تعلمون إذا اتخذ الاتجارة فيه الزكاة قولا واحدا أما إذا اتخذ للزينة ففيه قولا للعلماء القول الأول أنه تجد فيه الزكاة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله عز وجل بسورين من نار الاخت الذي يعني تجيب يعني او الأخ هذا الظل هو عفوا لابد يعني أن أن يحترم بعضنا بعضا الاخت سالته انا وانا موجود انا واخي الشيخ ابو هو ابو انا الشيخ ابو حمزة ففضلا يعني يعني, يعني يحترم بعضنا بعضا اذا وجهها السؤال اليك فتفضل اما هو الان يوجه لنا وا نخرج نحن لا عفوا انا يا اخي لا اطلب منك او الاخت لا اطلب يعني العذر يعني بمساله انا اعلم ان شاء الله ان يعني النيه طيبة عندكم ولكن حتى يعني يعني يعلم كل واحد مسؤوليته انا ان وجه الي سؤال اجيب ان وجه الى أخي الشيخ ابو انس فليجب إلى شيخ أبو حمزة كذلك إن نجه إليك فأجب ما عندنا أي مانع نحن الآن في غرفة صوتية وللنقاش نحن هنا درسنا ونتناقص ما عندنا أي مانع يعني لست انا زعيم الغرف حاشا لله ولا يعني يعني لا أتمناها والله لنفسي إنما أنا الآن مثلي مثلكم نتناقص ولكن بالدليل الشرعي فمن كان عنده الدليل فليتفضل بعد أن يعني يسمح لك الأخ المسؤول وصل وصلت نعم لا استغفر الله شيخ ابو حمزه نحن كلنا يعني في مركب واحد وانا عندما يعني اجبت عن اي عن اول سؤال سألتكم وقلت لكم ان اخصكم تقوموني نحن الآن يعني موجودين مع بعض وطبعا يعني ما تكلمته هو من أداب طلب العلم من أداب طلب العلم ومن أداب المتعلم وسنتكلم إن شاء الله عز وجل يعني عن صرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد وأن العلماء يعني ذكروا ذلك أن المتعلم لا ينبغي أن يسبق يعني شيخه بشيء إلا بعد اذن و وهذا والله انا اذكره من باب التعليم والخير لنفسي ولغيري نعود إلى مسألة يعني زكاه الذهب زكاه الذهب كانت للتجاره والادخار كما ذكر اهل العلم ففيها الزكاه والزكاه طبعا كم 2.5% إذا حال عنها إذا حال عليها الحول اما زكاه الحلي التي تتخذ للزينة ففيها قول العلماء القول الأول أن فيها الزكاة والقول الثاني أنه لا زكاة فيها إن كانت تتخذ للزينة ولكن الأولى إخراج ولكن لا يجب والقول الأول قول شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله والقول الثاني وغيره من بعض يعني من الصحابة أولا كانت ابن عمر وعيشة رضي الله عنه وعن الجميع والقول الثاني يفتي به بعض هيئة كبار العلماء الآن وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الشيخ أن زكاة الحلية إذا اتقذت للزينة فلا زكاة فيه والأولى كما قال يعني أهل العلم في هذا العصر الأولى إخراج الزكاة يعني إن كان عندك مثلا مئتين جرام مثلا مئتين جرام هو طبعا كما قال 85 فما فوق أخرجي ربع العشر يعني 2.5% وهو خير لك احتياطا و... ومن باب ال... ال... ال... التورع وصلت لإجابك أخونا الشيء أبو حمزة في تعليق ما فيك يا شكرا طيب أي سؤال آخر الأخ راضي. نام ولا إيش أخ نام صاحي تفضلوا صاحي الحمد لله طيب هل من سؤال تفضلوا تفضل يا مولانا تذهب تس... هتنام خلاص طيب يعني إدارة المعهد والأخت أمو عمر تسمحي أن أكتب الجوال لأخي الشيخ أبو حمزة ممكن حتى أتواصل معه غدا بإذن الله عز وجل طيب حاضر تسمحوا لي أن أكتب جوالي على على, على... الغرفة؟ مسموح أم غير مسموح؟ يعني مسموح بكتابة الرقم أم لا؟ قولي نعم أم لا؟ طب حق إذن, إذن غير مسموح <تصفيق> حاضر حاضر حاضر طيب, طيب ما هو يعني صفحاتي على الـ على الـ على الـ السكايبي وإيميلي عندكم ما في مشكلة حاضر ان شاء الله يعني كل شيء موجود جاءت على على الجوال طيب خلاص ان شاء الله انا سأرسله لأخي الشيخ ابو حمزة وايش وعلى الفيسبوك حاضر يعني نحن كطلاب علم نسعد يعني بتلقي اي سؤال او بتلقي اي يعني طلب للمساعدة الدعوية في حدود الشرع سواء على يعني عنواننا على الفيسبوك او على السكايبي او على الجوال في في الحدود الشرعية أنا إن شاء الله سأكتب على صفحات رقم الجوال ويصل يعني الرقم لأخينا إن شاء الله الشيخ أبو حمزة وهو إن شاء الله يعطيني رقمه بعد ذلك بإذن الله عز وجل ونلتقي على خير غدا بإذن الله ستفضل ونأراد أن يتفضل فليتفضل إن شاء الله شيخ أبو حمزة أحسن الله وإنك من تفضل اخي ولا تزعل مني الأخ الظل الرجل رجلا او امراه انما ذكرتك من يعني من باب الاحسان للجميع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب يا أختي يعني أيضا السؤال غير واضح عليكم السلام ورحمة الله إذا كان الذهب للزينة فقط للمناسبة هل يجب فيه زكاة كل سنة أم في الحياة أنا ذكرت لحضراتكم أن أن معلش عفوا أختي أم أمار أن, أن زكاة الذهب إن كانت أن ان الذهب اذا اتخذ للزينة فقط ففيه قولا للعلماء فمن اراد ان يخرج زكاته يخرج كل سنة وليس مرة في العمر كل سنة اذا حال عليها الحول تمام طيب السؤال الثاني السؤال الثالث بس ماهو واضح ماهو واضح الاخت التي كتبت السؤال محبة الرسول اللهم جعلها. واجعلنا من احباب النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال انا اجبت عليه قلت اذا تاب هذا الرجل وتابت هذه المرأة توبة نصوحة لله عز وجل فيجوز فيجوز ان يتزوجها تمام؟ ما... ما في مشكلة ما في مشكلة إن شاء الله ما في مشكلة إن شاء الله أي سؤال آخر؟ صلى الله عليه سؤال اخر نخرج نخرج نستاذنكم ان كان في اسئله ان شاء الله نضل اللي بيكونوا اسئله ف نخرج إلا الآن ما في أسئلة طيب يزاكم الله خيرا جميعا يزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أسأل الله عز وجل أن يسمعنا بكم دائما على خير فقبل الله منكم صالح الأعمال ونلتقي إن شاء الله بعد غد في مع السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصورات والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنا إن شاء الله مهدود على صفحتي على الإسكايبي وعلى الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته